وَلَأَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَظْلُو كُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ لَا يَنَّ رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ